بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد ننصح إخواننا الذين هنا يبيتون وهم من خارج طرابلس ننصحهم بالعناية بأمتعتهم وأغراضهم كالهاتف النقال مثلا أو إن كان يصطحب مالا أو شيئا ذا بال فإننا لا يعرف بعضنا بعضا وليس كل من جاء طالب علم هو طالب علم فليكن الإخوة على احتراز Fy æmte'ætihm og ægårædihm Yuhafidhvun alæhya Lænna kæmæ sømigtum Lænænæ kæmæ sømigtum Lænæææ ræf bænæthå Bænææ Hævæn الأمانات. إلى الإخوة القائمين على هذا الأمر إذا كانت هناك أمانة مالية أو أوراق جواز سفر أو نحو هذا يمكن أن يسلمه للإخوة يحفظونه عما أن تترك الأمور هكذا ثم تلجأ إلى العتب والملام فلا عتب ولا ملام وعلى كل إن شاء الله سيكون يكون هناك إخوة مشرفين يهتمون بمثل هذه الأمور إن شاء الله وأنت طالب علم ينبغي أن تحرص على معالي الأمور وتنصرف عن سفاسفها، ولا تتطلع إلى ما عند إخوانك. وهذه الأمور يا إخوة أمور لا تكذرو على صفِي طلب العلم. فإنها معروفة لسيما الأماكن التي يأتيها كل أحد يرحمك الله وظننا بإخواننا الخير الحمد لله فنحن نحسن الظن بمن ظاهره العدالة بمن ظاهره العذالة وأيضا لا يمنع من أننا نكون على حرص على أنفسنا وعلى إخواننا نعم فمن كان عنده شيئا ذا بال فليعطيه للإخوة المشرفين للأخ أيمن والأخ حسين والأخ عبد المؤمن وغير من الإخوة لكن هؤلاء الثلاث ربما يعتنون إن شاء الله بهذا الأمر ربما هم أقرب إلى هذا الأمر وبعض الإخوة أيضا من إخواننا المشرفين ربما يكونوا ليس على قرب تام بإخوانه الطلبة المهما من كان عنده شيء من من التي تحتاج إلى حفظ، فليعطيه للإخوة الثلاث. وجزاكم الله خيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا؟ نعم. الموضوع طي قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمات الكتاب وهذه المقدمات مهمة لطالب العلم كي يعرف لماذا يطلب هذا الفن من العلوم وتقدم معنا أن كلمة نحو تأتي في اللغة على معان كثيرة منها أنت قم قم كلمة نحو تأتي في اللغة على معان كثيرة منها الاتجاه المعاكس. إيش الاتجاه؟ الجهة. الجهة. كقولك يقول أخوك في المثال أتا محمد من هالجهة. قبلة ولا؟ Gib læk, hvad er det, han siger? Nå, afgået af i det stemmefil. Ejles, næ, kom. Afgået af kom. اجلس نعم قم أنت يا أخان هذا الذي بجانبك قم ذهبت نحو فلان أي جهة صحيح ويأتي النحو بمعنى أنت قم يأتي النحو بمعنى ماذا في اللغة والتكيف والتعاطي. آخاً أحسنتم. المثل والشبه. تقول فلان نحو فلان صحيح. زيد نحو عمرو. يعني مثله هو شبهه. أحسنتم. جلسة طيب. وتطلق كلمة نحو في استلاف العلماء. ما معنى الاصطلاح الاصطلاح ما معناه هذه تكثر اصطلاحا اصطلاحا الاصطلاح ما معنى الاصطلاح قم قام قوم ما تعرف عليه قوم لمعنى من المعاني يجعلونه بينهم يجعلونه بينهم وعلى هذا لا مشاحدة في الاستلاح إذا عرف الامشاح اذا عرف الاستلاح احسنت ولماذا يأتون بالمعنى اللغوي والمعنى الاستلاحي في الحدود والتعريفات يبينون ماذا التقارب بين المعنى اللغوي والمعنى الاستلاحي طيب النحو في الاستلاح في استلاح النحاة ما تعريفه نعم ما تعريفه أين الآخرون قوم القائل ها ذا قوم هو العلم بالقواعد التي يعرف بها يعرف بها أواخر أو أحكام يعرف بها أواخر أحكام اجلس اجلس نعم قم أنت هذا الأخير هذا هذا. هذا بابه هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات الإفرنجية أحكام أواخر الكلمات العربية من حيث ماذا كيف؟ في حال تركيبها من حيث الإعراض والبناء وما يتبع ذلك لماذا اختار هنا في التعريف أواخر الكلمات العربية لماذا يعتنون بأواخرها ولا يعتنون بأواصيطها ولا أوائلها عند من نعم عند الولد المتكئ على الجدار أو يكاد قم سيارة سوني سوني بيضاء خمسة سبعة أو سبعة خمسة في الطريق سوني بيضاء سبعة خمسة أو شو يقولهمها خمسة سبعة ولا سبعة سبعة خمسة في الطريق يخرج صاحبها إن شاء الله نعم ها إيش قال ألم ترفع يدك أجيب لماذا قالوا أواخر الكلمات ولم يقولوا أواصطها أو أوائلها يجيب أو لا اجلس يا بني اجلس نعم قوم أنت هذا لأن العلم بأواخر أحوال أواخر الكلمات هذا علمه النحو أما بنية الكلمة في أوسطها أو في أولي أولها فهو من علم الصرف أحسنت طيب من الإعراب والبناء سيأتينا الإعراب وسيأتينا البناء لكن ضربنا مثلا لكلمة معربة ولكلمة مبنية فمن يقول أنا نعم عند عند الأخير ذاك الذي لا يرى قم الكلمة المبنية التي ضربنا بها مثلا ما هي ايش قال هؤلاء أحسن اذكروا الأمثلة جاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء. مررت بهؤلاء. لزمت حال واحدة أو لم تلزم؟ لزمت اذا هي معربة أو مبنية؟ مبنية. اذكر لنا مثالا للمعرب ذكرناه في درس أمس. جاء محمد. رأيت رأيت محمدا. مررت مررت بمحمد تغيرت أو لزمت على واحدة تغيرت هذا التغير يدل على أنها معربة أو مبنية معربة طيب قال الموضوع يعني ما موضوع هذا العلم وموضوع من نحو الكلمات العربية إذن خرج بقوله الكلمات العربية ماذا خرج؟ ma leys bæklimat arabia, kæklami man? Al-Furs, og al-Rum, og Al-Furs og al-Rum, hvad er furs rum Al-Furs, rum al Barbar og Hvad وأهل العجم من الأعاجم كل هؤلاء خرجوا من علم النحو خرجوا من علم النحو ككلام إذا الكلام الذي يعتني به علم النحو ما هو الكلمات العربية التي تكلم بها العرب العرب المولدين والمحدثين أم العرب Al-ledina Kanu fil-ġahilija. Nam? Al-elson kat-tarajarat. Al-ledalika xuqara, mual-ledun, xuqara, muhdefun, xuqara, ġahilijun, xuqara, fiqawal, al-islam. Araftum? اللسان العربي أقوى ما يكون بيانا وفصاحةً وقوةً في كلماته هو ما كان عليه العرب في الجاهلية هكذا؟ هكذا أو لا؟ طيب ومتى تغير اللسان العربي؟ سؤال مهم متى تغير؟ قم يا أخانا أين أبوك؟ او hvor er din far? Og hvor er hvor er أين أباك أو أين أبيك أين أباك اجلس اجلس بارك الله فيه نعم ليست الفصحى، وليست الأرجح هذه لغة صحيح من يلزمون الألف لغة القصر جاء أباك رأيت أباك مررت بأبيك إن أباها وأباه أباها قد بلغ في المجد غايتها لكنها ليست الفصحى ولا تحب أن تكون فصيحا تحب أو لا إذن أين أباك لا تصلح فماذا يقول أين أبوك متأكد أنت وهناك من يقول أين أبيك الصواب أين أبوك طيب أبوك هذه من الأسماء Al-ħamsa, torfa'u, bil-waw, tonsav, bil-alif, tuġarru, bil-ja, dža' abuka, ra'ajtu, abaka, marartu, bi' abika. Tajib, id-enarġi il-essual, betta' tarajjaralli sanu l-arabi. Aħsan. بعد أن كثرت الفتوحات الإسلامية فدخل في الإسلام الأعاجم ودخلت كتب اليونان والفلسفة فأفسدت اللسان فاحتاج العلماء إلى ضبط قواعد اللغة ومن أعظمها علم النحو فضبطوه بالقواعد كي يصلح اللسان العربي og talvi, maqalim, ellisan il-arabi. Sijara daw 3-5. daw 3-5. odi. Maradnjo. 17-5. odi, 17-5. أحسنت يا خانت، تفضل استريح قال الموضوع وموضوع من نحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة تفضيل العرب على سبيل اللسان والبيان Indonesia og sm discser Tak er for an healthy look Nå er min helfen at manesis er en af af af af af af af af af eller إن أكرامكم عند الله أتقاكم ولو كان عجمياً نعم أنت ولو كان عجمياً ولو كان عجمياً كثير من أمة الإسلام في العلم والفضل هم أعاجم البخاري و وورايح البهدي شوي شوي كثير من الأعاجم لا لا اصبر شوي عندنا عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري الليث ابن سعد أئمة كثيرون ليس من أصول عربية وهم أئمة فإذا التفاضل ليس بالكلام العربي إنما التفاضل الحقيقي هو بالتقوى لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وموضوع علم نحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة ما هي الأحوال المذكورة إعراب أو بناء وما يتبع ذلك الثمرة يعني إذا تعلمت علم النحو ما هي الثمرة التي ترجوها ما هي الثمرة التي ترجوها من تعلم علم النحو؟ قال وثمرة تعلم علم النحو وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام صيانة اللسان وبعضهم يقول صيانة اللسانين ما معنى صيانة اللسانين قم Sriana lisan gavnæ ha, laa kin cianet lisanen? Haal anta lka lisanan? Lek lisan one? Btaa kin? Naaam? Edea maa da? Yaa اخوكم يقول ان للقلب لسانا وإذا أطال الله في عمرك فستسمع اعجب من هذا اجلس قم صيانة ما المراد باللسانين يجلس. يجلس. أرفع بس هكذا بدون ما تقف نعم قم يا أخانا أنت قم صيانة اللسانين أحسن يعني القراءة والكتابة القراءة هذا هو اللسان المعروف والكتابة هو التي يكتب بها Faciante lisanen, altså, hvis du taler og hvis du skriver, عن Ciani في om العربي. i det في tal. العربي, كيف ستصلحه? كيف ستصان i الجواب. بتعلم النحو. بتعلم النحو. du لا يمكن. أن تصان عن الخطأ في الكلام العربي إلا بقواعد النحو وهذه فائدة عظيمة وقد تقدم أن اللحن في الكلام كالجذام في الوجه قبيح أن يلحن المتكلم في كلامه Ubaqbum jelħan u l-ahnan, faħi xan. Jelħan u l منه eġ, ويضيق منه Tesme اللسان عن الخطأ في الكلام العربي هذه ثمرت تعلم النحو وفهم, القر وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا ممكن أن تفهم لكنه فهم خاطئ ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم الكتاب والسنة إلا بالنحو لا تحاول عبثا لا تحاول عبثا لا تعرف الفاعل من المفعول ولا المبتدا من الخبر ولا اسم الاستفهام ولا حرف الاستفهام وتدخل في قمار العلم تريد أن تخرج طالب علم أو عالما يمكن لا يمكن لا يمكن فمن هنا لا يفهم الكتاب والسنة إلا عن طريق النحو في ارتباط معاني الكلمات ولذلك الآن إنما يخشى الله من عباده العلماء أليس كثير من الناس يخطئون في قراءتها الجواب بسبب عدم وجود النحو يقول إنما يخشى الله بالرفع لفظ الجلالة وهذا خطأ فاحش عرفتم والمعنى يدل على أن لفظ الجلالة هنا مفعول به وأن الفاعل هو لفظ العلماء وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا الذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها أصل الشريعة الإسلامية هو الكتاب والسنة تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فالذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن و Asunna, wal-kuran, kad-hovi la-lavluhu, wal-maqna, wal-takaffal-allahu, behovli. Wasunna, hovi la-tajla, al-jawab, naam, hajja-allahu la-ha, al-muhadditin, ulama asunna, jen-kullu ha nakla. لعل البعض يظن أن معنى اللحن في الكلام هو الترنم لا اللحن المراد به الخطا اللحن المراد به الخطا لا الترنم طيب الذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها لأن الشريعة أصلها الكتاب والسنة وما يتعلق بالإجماع الإجماع لابد له من مستند صح؟ صح أو لا مستند من الكتاب أو من السنة ما هو الإجماع؟ هو اتفاق مشتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم مشتهدي الأمة سيتفقون بمستند أو بدون مستند بمستند فإذا رجع الإجماع إلى الكتاب والسن والاجتهاد كيف سيجتهد من ليس له معرفة بالكتاب والسن المجتهد سيجتهد ويبذل وسعه وجهده في معرفة النصوص والنصوص ما هي الكتاب والسنة. الشريعة مدارها على ماذا على الكتاب والسنة. Gaw for rruqa, walmanamad, al-ġabab, lejsa for rruqa, walmanamad, kamahu għaddejdenuqal, għatta sauf. Nisbetu, huwa min l-ulum, l-arabia. Ida min bimni l-ulum l-arabia, ennahu, u min as-sarf, u min l-belag, u min l البيان ومنها البديع ومنها العروض والشعر والنثر ونحو هذا من علوم العربية فإذا علوم العربية كثيرة وأسها ولبها هو علم النحو واضعه يعني من وضع هذا العلم لأن الأصل أن العرب كانوا يتكلمون بالعربية سليقة هكذا ومن أصل خلقتهم كانوا يتكلمون بالعربية فهم لا يحتاج إلى أن الفاعل يكون مرفوعا ولا المفعول يكون منصوبا ولا المبتدى لابد له من خبر كل هذا لا يحتاجونه في أصل تكوينهم وخلقاتهم ثم بعد ذلك لما دخل الخطأ احتاجوا إلى أن يضبط هذا اللسان العربي بقواعد وقد قدمنا قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته على كل منهما من يضاعفها لكننا نذكرها استئناساً لما قالت له ابنته ما أجمل السماء ماذا قال نجومها قال ما قالت ما هذا ما على هذا أسأل إنني أتعجب فقال قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك ثم بعد ذلك وضع علم النحو وبعضهم يعزوه إلى علي ابن أبي طالب Allaw dio wa al mashuru anna la illi il minahhu hu wa abul aswa ddu ali biamri amiril mu'mineen na لا رضي الله عنه رضي الله عنه إلا أن يكون أرادا عنهما أبو الأسود الدوالي طيب قال حكم الشارعي فيه. وتعلمه فرض من فروض الكفاية الفرض ما هو هل هو الواجب سؤال الفرض هو الواجب أم الواجب هو الفرض نعم قم قم أخبرنا الفرض هو الواجب أم بينهما فرق كلاهما واحد فما تعريف الفرض أو الواجب ما تدري نعم قم أنت قم الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا تعريف بالحكم وليس تعريف بالحد لا نريد تعريفه كحد اجلس من يقول أنا قل أيها الولد من؟, من أخبرك لقنك أحد قل أحسنت ما أمر به الشارع على وجه الإلزام على وجه الإلزام بحيث يستحق فاعله الثواب فاعله امتثالا الثواب ويستحق تاركه العقاب Apsant jabune. Tager dig dernæst, tager du et bok. Godt. Al farde er al vajb. Al farde er al på to dele. Farde er al en og farde er al tilfredshed. en, man siger, "Jeg er med min ven i Tunesien. Den der, der står på væggen, er af <تصفيق> أين وصلت في رحلتك في تونس حاصف البوابة طيب أقول يا أخانا فرض عين ينظر الشارع فيه إلى الفعل أم إلى الفاعل نعم أشقال الفاعل الفاعل أو الفعل ينظر فيه إلى الفاعل أحسن جزاك الله خيرا يعني لا بد أن يقوم به كل مكلف هكذا بقي السؤال الثاني فرض الكفاية ينظر شارع فيه إلى الفعل أم الفاعل؟ Nan, far duk i vi i xare il-alvejen am il-alvejen. Kolja 100. I la? Il-alvejen? 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. ونرجو أن تكون رمية من رام فإن بعضها رمية من غير رام نعم قم أنت ما معنى فرض عين ينظر فيه إلى الفاعل وفرض كفاية ينظر فيه إلى الفعل وضح. أيوه الفعل يعني. الذي الذي يفعل الشيء اجلس وفسر الماء بعد الجهد بالماء نعم من يقولها أنا ذا جمع غفير نعم عندك يا أخان المصراطي قم يا صاحب البرنس تشعر بدفء؟ طيب جزاك الله خيرا ما معنى فرض عين ينظر الشارع فيه إلى الفاعل وفرض كفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل هذا فرض عين ينظر فيه إلى الفاعل يعني لا بد أن يقوم به كل مكلف هكذا صح وفرض كفاية من حيث قيام البعض بالفعل يعني لا بد أن يقوم به بعضهم ولا يشترط أن يقوم به كلهم مث لفرض عين ومث لفرض كفاية ها فرض عين صلوات الخمس فرض كفاية صلاة الجنازة أحسن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض ساقط الإثم عن البقيه إذن هي فرض كفاية الشارع يريد أن يقام الفعل قام به عمر أو قام به زيد لكن الصلاة لابد أن يصلي عمر وزيد وصلت وصلت طيب إذن ما حكم تعلم علم النحو قال وتعلمه فرض من فروض الكفاية لو قلنا فرض من فروض الأعيان ها لابد أن نكون جميعا من ذوي النحو تدخل على أبيك تكلمه بالنحو وهو يكلمك بالنحو أين كنت يا ولد عرفتم وهكذا Ma'i Men det er ikke det, vi skal al om i dag. Vi skal tale om det, vi har været i gang med i om det, الله يحفظكم جزاك الله خيرا أجبت وأصابت طيب طلبة العلم الذين يطلبون العلم هل هو من فروض الكفاية عليهم قد يتعين علم النحو على بعض الطلاب كأن كأن أقول قد يتعين علم الناح على بعض الطلاب كأن تكون بلدة ليس بها علماء يقيمون أو ليس بها علماء يعلمون الشرع وحدود الشرع فينبغي أن ينبري بعض طلبة العلم للقيام بهذا الواجب وإذا لا يمكنهم أن يوجدوا علماء إلا بتعلم النحو فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فنقول لهذا الذي سيبدأ في رفع الإثم عن الآخرين نقول تعلمك للنحو واجب عرفتم يا إخوة إذا قال لماذا تجبون عليا نقول أنت في بلاد ليس بها علماء وليس فيها من يفهم شريعة الله عز وجل فلا يمكنك تعلم دين الله إلا بمعرفة النحو. لكن الأصل هو من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين وإذا تركه الكل الأمة تركت تعلم علم النحو أثمت جميعا أثمت جميعا قال وربما ها ذكر هذا المؤلف ها هو ذكر هذا وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه اذا قد يتعين يتعين او لا قد يتعين انت في بلاد ليس بها علماء ابدا وقد تغيب معالم الدين والشريعة نقول يجب عليك تعلم النحو انت يا فلان لأنه لا يمكن أن تعرف دين الله إلا مع تعلم النحو ومع هذا الوجوب العيني عليك أنت ستحمل أجر هؤلاء كلهم معي أنت ستحمل أجر هؤلاء كلهم إذن نستفيد هنا أن الفروض على قسمين فرض عين وفرض كفاية تعلم النحو من أي شقين كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين وهل يشترط أن يستغرق عمره كله في معرفة أبواب النحو ودراسته وأن يقضي عمره عمره كله وهو جالس مع سيباوي والأخفش إذن فليجلس مع ابن جني نعم كل هذا لا يشترط يأخذ منه قدرا ما يصل به إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا فهما صحيحا وهذا يتفاوت فيه أهل العلم كل على ما فتح الله عليه من العلم لكن قد وجد كثيرا من أهل النحو قد أنفقوا أعمارهم في تعلم النحو وتقريره والتوسع فيه حتى ضيعوا علوما واجبة، حتى ضيعوا علوما واجبة كتوحيد الله عز وجل وكالفقه في الدين قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو ابو عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن داوود الصنهاجي المعروف بابن اجروم قلنا أن ابن al الصوفي الفقير او الفقير الصوفي وقلنا ان الرجل من المغرب من فاس هكذا Al-maulud, fi s-sana t-tnejn, wasabi'in, wasut-tumia. Fajim, dikru al-alim, wasikru wafati. Hal-nasta vid min Naam Nam, famajakulu għana, dikru maulid il-alim, wasikru wafati. Hal-nasta vid min aġajan. يعتني المؤرخون بذكر هذا نعم قم يا أخانا أنت قم أحسنت يعرف من عاصره من التلامذ الشيوخ. يعرف في أي حقبة هو لأن لها ظروف سياسية ولها ظروف اجتماعية ولها ظروف علمية فإذا عرفنا أنه ولد في سنة كذا وتوفي كذا عرفنا هذه الأمور فإذا قيل إن من تلامذته فلان فنظرنا إلى مولده ووفاته قلنا هذا لا يمكن أن يكون من تلاميذه Fejden, maqrifat, al-maulid, wal مهم كي muhim, kajnu, هذا العالم talabet, هذا العالم والظروف التي عاشها هذا العالم سواء كانت talabet, talabet, talabet, talabet, talabet, نعم تفضل جزاك الله خيرا قال talabet, في sanat falafi wa ashreen wasab ummiyyah. Kam kana umruh umata an umrikam. Huh? Arba. An umri wahid wa kam sallallahu alay 60 og 70, og få mennesker kan overvinde det. Og denne mand, Rabb al-Ali, var ikke en gammel. Han var ikke en af de gamle. Ja, fortæl mig. Fortæl mig. المفيد بالوضع. إذا هذه أول فقرات متن ابن أجرروم. وابتدى بذكر الكلام. ما هو الكلام؟ قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال وأقول الآن من محمد. محيدين الشارح لللفظ الكلام معنيان أحدهما لغوي والآخر نحوي إذا لفظت الكلام لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح نحوي ولغوي قال أما الكلام اللغوي فهو عبارة Hammmesolo Bisabbabi fæ i der. Heg bare af ham med taksolo beabbabi fæ i der. Hvad hakko mig Al hakko vil kalam and ho nokon him Notkon. Mufim fordi forfatteren her har lagt ordet kun for at få fordel, så ordet kan være selvstændigt. Forstod I? Og dette er indgangen til svaret. Indgang? eller ej? Indgang Fikalam kalam minlah je zajal an Nafsi. H Wal hako an alkalaam in nammer var lavdon. Ladon var såud ha ga der Wal i kan sohih filkalaam Fi mena hun lu ra vi na ho nokon må hem. Notkonm hem. al Abbuab لأن الأشاعر عندهم أن القرآن كلام نفسي أي أن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت وهذا كلام باطل ويستدلون ببيت لشاعر النصراني اسمه الأخطل القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا عرفتم يستدلون بهذا البيت لشاعر النصران وهذا البيت نفسه ليس حجة بل الكلام لا يكون كلاما إلا إذا تكلم به صاحبه إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم فبرق بين حديث النفس والكلام والله عز وجل القرآن هو كلامه وكلم الله وكلم الله موسى تكليما جاء موسى لميقاتنا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب وايضا فناديناه والنداء لا يكون الا كلاما en had min al stagjarrak fra aji ho hadta jesme Gala Allah. fra idanelkalaam kalammun bis såten ha harv har raftum. amme anne kola inkalaame fylukre ho med tos bisabba vi faida fra inne ho medhalun. للأشاعرة في تقرير الكلام النفسي والحق أن الكلام لا يكون كلاما إلا بصوت أو حرف بصوت وحرف إذا ماذا نقول هنا الكلام في اللغة نطق مفهوم واضح واضح أو لا هذا في اللغة أو عند النحات الجواب i Luge, og blevet sagt kalba at lukke døren med en stramning for de لللفظ معنيان أحدما لغوي والثاني نحوي أما الكلام اللغوي فهو إبارة عما تحصل بسببه فائدة نقول الكلام في اللغة نطق مفهم سواء, كان سواء, سواء أكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة فعلى هذا يجعلون الكلام وإن لم ينطق به بصوت وحرف طيب والمؤلف يريد هنا أنك لو خططت بيدك أو كتبت أو أشرت بما يحصل به فائدة فهو كلام وقد تقدم أن قلنا أن الكلام لابد أن يكون نطقا Notkan, notkan. Uwa ma kawlu bi sababi fa'ida. Fakad kunna notkun. Mofim. Lemna kun notkan motlaka. Lemna kala taxsolo bi sababi fa'ida. Akarraġa kalam amen. Kalam el-meġnun. Al-an el-meġnun. Kalamu taxsolo bi fa'ida. Al-ġab. La. Anna im. Jaxolobikala mi fa'ida, la as-sakoran, jaxolobikala mi fa'ida, la idakana sukoran ta' vihan. Sa? Idakana sukoran ta' vihan. Ah? As-shoran? Alkitabba, laiset bi kalam, lianna laiset, not. أنت تقول تكلمت أو تقول كتبت ها؟ نعم لما تكتب رسالة إلى أخيه تقول تكلمت أو تقول كتبت كتبت إذن الكلام نطق مفهم فأخذنا من المؤلف عبارة فائدة صح صح أو لا ورددنا عليه إيش قوله كل ما يحصل بسببه فائدة فكل هذه تجعل حتى الكلام النفسي كلاما والخط كلاما والإشارة كلاما والنطق هو الذي يعتبر كلاما فإذا إذا عرفت الكلام فقل هو نطق مفهم اخرجنا ما ليس بنطق فليس بكلام forforbind, غير blueberry. ككلام السكران وكلام النائم وكلام المجنون طيب ط, طيب نرجع ret. الدرس في Du snart نبهنا على Trer vi لفظ skal وهو اسم ant يعني اسم الله عز وجل و بعضهم عده الإسم الأعظم فأنا أقول لفظ الجلالة على كل سبق لسان أريد لفظ اسم الجلالة فينتبى لهذا الله هو اسم الله عز وجل فجزاه الله خيرا الأفضل لا يحتمل التسمية، لكن إذا قلنا اسم فهو اسمه. نعم. طيب. قال أما الكلام النحوي، الآن خرجنا من الكلام. بس اللغوي. اللغوي. بضم. اللام. بضم. اللغوي ربما يكون من اللغو، هكذا. لكن اللغوي من اللغة. طيب قال وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور تجتمع لا عندك تجد واحدة ولا تجد الأخرى أربعة أمور يجترت اجتماعها كي يكون كلاما وإلا فليس بكلام الأول أن يكون لفظا أن يكون لفظا "معنى ذلك أنه إذا كان كلاما غير ملفوظ به فليس بكلام" "يعني صوت لابد أن يكون نطقا بصوت كي يكون كلاما" أن يكون بصوت كي يكون "واللفظ في اللغة هو الطرح والرمي هكذا أكلت الثمرة ثمره النوات يعني رميتها، فقوله هنا أن يكون لفظا هذا شرط أول الشرط الثاني أن يكون مركبا مركبا تركيبا إسناديا ما معنى يعني الآن مسند ومسند إليه جاء زيد هذا كلام واضح جاء وحدها ليست بكلام محمد مجتهد كلام لأنه مركب إذا قلنا محمد فقط ليست بكلام لماذا لأنه في الواقع لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا تركيبا إسنادياً مسند و مسند إليه. مسند إليه جاء زيد فعل و فاعل, فاعل. محمد مشتهد مبتدا خبر هذا كلام مركب لكن لو قلت جاء فقط كلام ليس بكلام واضح لو قلت محمد فقط كلام ليس بكلام إذا لابد أن يكون مركباً بين قوسين تركيباً Isnadien, Musnadwa Musnadun musnad ilay. Hvis han sagde, hvad mener musnad wa musnad ilay? Du siger, Jæger Zaid, asnatta almajil min? Til Zaid. Muhammad alistehad, asnatta lishtehad min? Til Muhammad. musnad wa musnad ilay. أن يكون لفظا والثاني أن يكون مركبا والثالث أن يكون مفيدا أن يكون مفيدا لذلك إذا قلت إذا أخذت عنه لفظ صوت مشتمل على حروف وأخذت عنه مركب لكنه لم يكن مفيداً. مثلا تقول إذا حضر الأستاذ وتسكت مفيد مفيد ليس بمفيد لأن السامع لا يزال ينتظر فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ مفيد مفيد لأن السامع الآن لا ينتظر شيئا آخر ويحسن السكوت عليه عرفتم الآن إذا الكلام قد يكون لفظا صوتا مجتملا على بعض الحروف ويكون مركبا أيضا مسند ومسند إليه ويتخلف عنه الشرط ما هو يكون مفيدا تقول إذا حضر الأستاذ وتسكت مفيد هذا غير مفيد لأن السامع لا يزال ينتظر فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ مفيد الآن لأن السامع لا ينتظر شيئا آخر واضح طيب إذا قلت أنت ذاكر وسكتت مفيد مفيد فإذا قلت أنت ذاكر تنجح مفيد حصلت بسببه الفائدة, حصل الفائدة معي إذا قلت محمد وتسكت مفيد غير مفيد إذا قلت محمد مجتهد مفيد عرفتم الآن إذن لا بد من توفر الشروط جميعا لا بد من توفرها جميعا قال والرابع الشرط الرابع كي يكون كلاما عند اللغويين او Indan nuhítulo overst له d femme? Der er, bondes vores togalt efter af renår. Har detions til at وه�� de hvare tvivl? må man for攻zos til togalt. Klaget af renående, at karrere kalaman Det播 bliver ikke klæ Tamara. Br całe lukket er dera du ser. We Nicisle ikke bruge. Men da! Du � thành de Müster, er نعم أيوة بعدها بس لو حيبات غير المثال لا حول ولا قوة إن جاءت تيتشر جاءت تيتشر هذه لا تعتبر كلاما لماذا لأن الكلام ليس من الكلمات العربية جاء كلمة عربية صح تدل على حدث وهو المجيء لكن تيتشر هذه ليست كلمة عربية فهل جاء تيتشر تعد كلاما عند النحات لا. نعم لا تعد كلاما طيب عند أهل اللغة عند أهل اللغة تعد كلاما لماذا لأنه عندهم نطق مفهوم لما قلت جاء تيتشر احنا فهمنا Nætter er moradbier? Alustad. Har I hørt er er det. أن يكون صوتا مجتملا على بعض الحروف الهجائية يعني لماذا قال مجتملا على بعض الحروف لأنك أنت لا تسمي لفظا إذا قلت هذا لفظ الآن نعم هذا صوت لكنه ليس مجتملا على حروف والحروف الهجائية تبتدي من الألف وتنتهي بليا التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء ومثاله أحمد أحمد الآن لفظ الجواب أنت يا بني ماذا تقرأ أحمد لفظ ها؟ لما أقول أحمد لفظ ها؟ ليس بلفظ قم أحمد لفظ أو ليس بلفظ ليس بلفظ إيش هو أحمد ليس بلافظ ها كنت مسافرا صح بل اسوا من هذا كنت تلعب ما تلعب ما شو الورقه التي عندك سؤال لا تنشغل بالدرس طيب لا تنشغل عن الدرس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <حاب> لا حول ولا قوه الا بالله طيب قم أنت انت قم قم بارك الله فيك أحمد أحمد لفظ نعم كيف عرفت أحمد لفظ أو لا كيف عرفت صوت مشتمل على بعض الحروف ما هي الحروف ألف ح ميم دال أحمد تعتبر لفظا فهل تعتبر كلاما لماذا لأنها ليست مركبة أحسن ولعدم حصول الفائل أحسن أو أنت صرت نحويا صدى نجلس طيب يكتب يكتب لفظ أنت قم يكتب لفظ. كيف عرفت إجابة ناقصة. يكتب لفظ لأن صوت اشتمل على بعض حروف لها جاية. وهي اليا الكاف التاء الباء أحسن. يكتب الآن لفظ. فهل كلام هل يكتب كلام؟ لماذا؟ ليس مركبا وليس. og det er ikke til Fiveydel. God gez ops. en søg så s Elles frog. har med og sagt? hva er mig al هذا أسهل سؤال اليوم لكثرة من مد يده نعم هذا الأخ قم هذا قم قم هذا جمعة يا ابني يريد الجواب أنت مواقف أمام تصوير أحمد اسم صح ويكتب فعل أحسن جزاك الله خير فعل مضارع هكذا فعل ليش أمر أو مضارع أو ماضي مضارع طيب قالوا مثال أحمد ويكتب وسعيد سعيد الآن لفظ الجواب لماذا صوت اجتمل على بعض الحروف لكن هل سعيد كلام لا لماذا ليس مركبا وليس مفيدا فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مجتملا على أربعة أحرف هجائية فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين وعند أهل السنة أيضا لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها عرفتم الآن Al-Kelam la yekonu illa nutqan وأhelu kalam. عندهم الكلام قد يكون نطقا، قد يكون إشارة قد يكون kitabata وهذا كما سمعت يفتح علينا بابا خطيرا قد اتكأ عليه أهل البيضاء طيب معنى كونه مركبا en yakoon mu'alafan Min klametain Ou akeثر Musnadwa Musnadwa Qad yakoon min klametain Og kad yakoon min akeثر Min klametain 3, 4 Nahu muhammadun musafirun عند man i søal Qum yawelad Qum هذا الذي ورائk Aywa Qul lahum محمد محمد مسافر انظر إلى الكتاب هذا كلام أو لفظ أو مركب ماذا يكون هو كلام هو لفظ هو مركب هو لفظ وليس مركبا كنت مسافر هو لفظ وليس مركبا كنت مسافر هو لفظ وليس مركبا كنت مسافر هو لفظ وليس مركبا Kunne musaf, er det et ord? Er det كنت مساف هو لفظ وليس كنت هو لفظ وليس كنت هو لفظ وليس كنت هو لفظ وليس مركباً كنت هو لفظ وليس هو لفظ وليس هو لفظ وليس هو لفظ وليس مركباً كنت مسافر هو لفظ وليس مركباً؟ هو لفظ وليس كنت هو لفظ وليس كنت هو لفظ وليس كنت مسافر هو لفظ وليس هو لفظ وليس هو لفظ وليس هو لفظ وليس مركباً كنت موسى هو لفظ فض... وليس مركباً كنت هو لفظ فض... وليس مركباً. كنت هو لفظ فض... وليس مركباً. كنت هو لفظ فض... وليس مركباً. كنت Kunne musaf, كونت هو لفظ وليس مركبا كنت مسافر هو لفظ وليس مركبا كنت هو لفظ وليس مركبا كنت هو لفظ وليس مركبا Kunter musaf, hvor og ikke somerket. كونت <تكلمًا> مسافر هو لفظ وليس مركبا كنت مسافر هو لفظ وليس, <تكلم> وليس مركبا كنت هو لفظ وليس مركبا كنت هو لفظ وليس مركبا كنت مساف هو لفظ وليس كنت مساف هو لفظ وليس كنت مساف هو لفظ وليس كنت مساف هو لفظ وليس مركباً كونت هو لفظ وليس كنت مسافر هو لفظ وليس مركباً كنت هو لفظ وليس مركبا؟ كنت هو لفظ وليس مركبا؟ كنت كنت مساف هو لفظ وليس هو لفظ وليس هو لفظ وليس هو لفظ وليس مركباً كونت هو لفظ وليس كنت مسافر هو لفظ وليس مركباً كنت هو لفظ وليس مركباً. كنت هو لفظ وليس كنت مساف هو لفظ وليس مركبا كنت مساف هو لفظ وليس مركبا